بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خدای بخشند و مهربان الف لام را كتاب احكمت اياته ثم مفصلت ملد حكيم خبير چن پيتي گلسرتي هند لسورت كاني قران دهاتون جما ران شوارد افتيتا نیوی کوی پیتاکانی زمانی عربین با سلمان دنیا عجازو مزنیو گرنجی قرآن کل هیچ کس دانیابو پیتان اکتی به چی آوا بیواند دابند براد دیک ات اگر هموگروی آدمی و پری کوب بنا و با او مبسته بیگمان نتوانند ارواحات شندها نه نیتری شیت داره زنان کن چی دیچی دواآن چی شن اتویانا هر خدا خوی زانای بنه نی او پیتانه اما کتبو پیام كا آياتو يا ساكاني بشيوية راسو دروس پيكوا پي وسكرونو زوج دراون باشان دراجان پي دراوو رون كرونة وللان ذاتي كداناو بآگاو لزانا اللا تعبدو اللا الله انني لكم من نذير و بشير غرينترين پيامي اوية خدا کز مپرستن براسي من واتى محمد صلى الله عليه وسلم لان خدا وترسينر مجددر بهتان وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل فَضْلٍ فَضْلَهُ فضله وان تولوا فان أخاف عليكم عذاب يوم كبير هرواها خلجنا دعوالي خوشبون لبروردگارتان بكن لوهدوا بقرنوا بولاي او كاتب بطاة چي دتان جيانت بجيانة چي تاك تاكاتي چي دياري كراو هرواها پاداشت همو خواهن تاكيك بزيادة ودداتوا خوه غريوه پشت حلقن و جيرائي فرماني خدا نبن وأبراستي من ترسم كسزاي الروجي چي غورو سخط يخطان بيبغريد كالروجي قيامتا يا روجي خداي غورا لناوتان دبات إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير قرانوتان هر بولاي خدايا هر اوشد صلاتي بسر حموش داهيا. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعرنون إنه عليم بذات الصدور أغا داربن خدانا سانه سانا خوين دادن وينن با اوي بخيالي خوين با وخوين لخداي غوري يالا پیغمبر بشارنوا أغا داربن كخدا آغاي ليانا كاتك دستن نوجه خوين دادا پوشن اروا هذا زانتشي دشارنو وتشاشكرا دكن لكردار وغفتار نيتي تنك براسيا وخدايا زانا يبوي لدرو درونو سينكاندا حشار دراوا وما من دابة في الارض الا على الله لا يمكن أن يكون هناك المساعدة في رسالة ورسالة في خدا نباته ولكن لا يمكن أن يكون في حوانا وفي حوانا وفي حوانا لدينا أشكرا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر او خدای از ذاتی که آسمان اکان و زبی لماوی شش روشده دروست کرد. تختی فرمان روایتی که دروست کراویی چی زور گوروش کمنده لسر او بو. تا تاقیتان تا بکاتا وکا کاری چاکتر انجام داد. فرمن بردارشی چاکا. سویند بخدا اگر بلد براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگوما نوانه ای کبی باور ام امقصو باسه هیچ نیا. وَلَئِنْ أَخْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِمْ يَسْتَهْزِرُونَ سوئن بخدا اگر سزادانیان دعا بخير او به عمان بغل توه دلند. چی؟ او سزاای بند کردوه و دوای خستوه که آب و پیش نایت. او رجای خیان پیدا کرد کسیان لی در باز نکردن ولکالیان او سزايش که آوان گل تان دان گریت توه. ولی اذقنا الإنسان من رحمت، ثمن زعمناها منه، إنه لياوس كفور. سين بخوده. اگر خیرو خواشو آسوده یکمان به آدمی زاد بتجین لودو به تأخی کردن وی لی بسینی نوا و براسید بینید او کس نامامد و بهی واوس باز ناپذیر او قصو گفتاری بانی به باوری او خدا ناناسیل داد. وَلَئِنَ أَذَقُ لَهُنَّ مَا أَبَعَدَ ضَرَّا أَمَسَّهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إنه لفرح فقور هرواها اگر دواء او تنغان وناخوشي كتوشي بو نازو نعمتي پيبتسيجين او بيقو من دلت اتر هرتي هجاري وناخوشي لكولم بوتا وو بسرطوا تونك براستي زور خوش خالو شانازي بخوية ودكاتو لخوية باي دبيت وادزانيت هرواها جياني بردوام دبيت إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات هؤلاءك لهم مغفرة وأجر كبير. جعلا وكساني كخو جرو أهرام قربنو كانوا كردو تجاك كانيان أنجم دوا لا خوشنا خوشيدا سرشتى خدانا سيا ناعورت أأوانا لخوش بونو پاداشتي جورو فراوانيان بهيا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 جالوانی تو ای پی خمبر واس به نیدله هندیلو باسانی که با وحی با تروانک راو دل تنگو او باگان جنیگ لذیروزی و دان بازی و تسری یا فرشته گوگند نیپهام مکن نهات و لگالیدا تو خفدم خو خدا خویشی آگدا رو تاودیرا بستر هموشته گدا حسابیان بوده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 جاءوا اشد صورتها البستراوي اني ام قرانه بهنا هر كسيج له خداي قوره بدر دتوانن بانك بكن بو هاو كاريتان بناي ببرن اكر راس دكن فان لم يستجيبوا لكم فعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلم إذا كان خدا ناساً نهاتاً بدأتنا وأن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم بقرآن وأن تتعلم أن خدا يقولون أنه يتعلم أنه يتعلم هل يتعلم أنه يتعلم أنه يتعلم أنه يتعلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هركسك تنهاج يعني دنيا ورزق ويوخش جوزراني كهيبود أو بعداشتي هولو كوششي أو جوزر كسانا ددين ولا دنيادة. أوانش تيدا هتيا لي كم ناكرة ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.أو أنا أو أنا كل الروج دوايدات جل أجري دزخه تشيتريان <تصفيق> بونيوك أويك كرديان لدنيا دابو تلبوو بينرخا هروها أو كارو كرديك ديان كرد بَتَالُ پُوتُ بُوشَ فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَدْرِهِ كِتَابٌ مُسْتَإِمَامٌ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَّوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ من إنه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون دacă ا تجار الداخل هاو91 لن تجار面gram نؤمنه وTe 무조건 تجاره رفبك ولكنه آكم في العلالار ولا نستثير منهم لمن willkommen Silverast one منيك رفع statistics thereby تووج� ref translate ب جاآود است اوکومالانی کبای وربم پیام ناكن، اوآگرید او زختشا وریانه. لم قرآن و لم پیامه. تنک او حقیقت او للا ان پروردگارت و بود روانکرآوا. بلامزور بی خالشی باورناهن. و من على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. شالوا استمكار تركدرو بنابي خدا وهلب باستيت. Bowie قبل خداها واليان كريها. أوانا نشاني بروار جاريا ندريانو شايت كاني قيامت كفريش توب يا غمبرانو بن خازان او وانا اوانن درو یان کرد بدم پروردگار یانو اگا داربن نفرتی خدا الله سرستم کارانا الذين يصدون عن سبيل الله ويدعونها عوجا وهم بالاخرتهم كافرون او نیبن رمونیانی ولسرخو برخلصتی پیامی خدا دکنو بلارید یانویتو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 آوانه خدا یان دست وستان نکرد ولله زویدالدستی خوادرتند. بیا چگال خدا هیچ پناویار متیشان نیا کس فریان ناکوی تو سزايان بوتامبران برده کرد. آوانه ل دا آوان لحقو رجی خدا بو. آوانه نیان دتوانی جواب گرنو راستی ببینن. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أو أنا أوهن كخويان فوتاندو أو باسو ريانيك كل الدنيا داهليان دبست دا ليان ونبو لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون جمان تدانيا كبراسي أو أنا لقيا مدة زور خسارة مندو دور أوترن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون براسي واني بالرويان هنا وبخدا والراسي برنامكي كردو تشاكا كان شان انجام داو غراونه تو بولاي پرورد غاريانو ملكتو دلا رامبون لبرام برفرمانكاني او انا خاونو نيشتجي بهشنو بهتاه هتاي تيدا دمن نو مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أ تذكرون. أو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إن لكم نذير مبين سوان بخدا براسي ايمان نوح منارد بولاي قومو خزمكاني بيوتن بيگمان من بو ايوا داسلكين ريشي اشكرام اگر لفرماني خدا درچن تو شي سزا دبن خو ايوا باش من دناسن الا تعبدوا الا الله يخاف عليكم عذاب يوم اليم كاج قالك خدا براسيده فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَا الرَّأِيْءِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَادِبِينَ جاءوا دستاد داريك بباوربون له اما تو تنها و یه چیج لخوانده بینینو نبینین آوانی شوی نی تو کوتون، چگال آوانی دور بینینو چیریان کم و ساده. اروها نبینین ایوا هیچ چیزی زیادتر تن با صرایم اما واگمان دبین ایوا درازنن. قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي و آتاني من عده وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون نوحتي أي خزمكان مهوال بدني اگر من لسريكو برنامج يش الرصد دروس بنلان برورد كارمو خيرو تشاكو بزاي خويبي بخشي بملا ين خويوا ان جاء مانل لاي والشراوه ونايبينن ايا بزور ايمان لدلتان ددروز بكينو بتنخين سر امريا لكا تقدر يولي بيزارنو خوا زيارينين ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكن اراكم قوما تجهلون اي خزمكان خو من لبري ام بان قوازو امشغاريانم داوي هيتش مالو خرجيتن لناكم كريو پاداشتم خدایا من هرجيز او هني بروان هينوا لخوم دور ناخمه او دريان ناكم چنكه بيگمان اوان دگن بخدای خوين حسابيان لاي خدایا برام براسی من ای ود دبینم هو زیکن خوتن جلو نفهمد کن بوی کا با کم سیری ایماندارانی دوری مند کن قوم مي ينصرني من الله اين طردت هم آثار اي خدمه کانم شیاد تواني ديار متين بدات برام بر خداي گورا لسى خدا بيم پاره زد. اگر او ایماندار و خدا درب کمو لخومي دور بخاموا. اَيَا بَرْنَكَنَ وَكشتي وَناشْتُو دْرُوزْنِي يَبُو كَسِك خُدَا نَزْبِت وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ عيونكم لا <لن> ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا من الظالمين خو من بيتا نالم كان جينا كان خد الله منو منشتي ناداري وغيبيش نازان ناشلم براسي من فريشتهم هروا نالم بو ايمان داراني لبرشاوي ايوا كم نرخن خداي غورى هرجيز خير يا انبصر دان نار خدا يا قداربوي إلا دروني أندهيا دا بأجمع من أوكاتا أجروابكم لستم كارانم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلك كوتيان أي نوح. براستي زور لسريتويتو زياد لا بيويست بربركان يشرق صد لا قالدا كردين دي اوس زايمان بوب هر كهر شي بيدكيتو همي شبا ازيدكيتو دمان ترساني بي اگر تو راس گويانيد قال انما ياتيكم به الله ان وما انتم بمعجزين نوح لولام داوتي أو بدس خدا يو براسي تنها ع بوتان بيج دهينت اقرب بي بيتو اي ودس لو سانكري خدا نين ناتوانن استمد درباز بونتان ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون واديرا اموجغاري ودلصوزيم سوتان پيناگينت اگر چی بمویت بردو امش بم نسر امشغاري اگر خدا بي سرگردان تن بکد او او ذات پروردگار تانو هر بولاي اويش دبرينو ام يقولون افتره قل ان دلن أنباس بابتان محمد خوي حليبستوى توش بلي اگر من حليبستم او تاوانكي لسر خومو من اشدور پريزو بريم لو تاواني كديكن و اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون سر انجام وحيو پيامي خدا الروانك رابو نوح كتاك بزانا براستي هر جيز كسي تر بروانا هند لقومكت جغل وي كبراستي برويهند كوابو خفت بار ما با باو کرده وناشرينو نا پسنداني انجاميان داده وصنع الفلك بأعيوننا ووحينا ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون كشت يكش دروس بكب بچاو ديريو فرماني ايما كاتي توفانكات كامن لنكيد بوواني لسنوري الراسي درسونوا تاوان بارن جون كبراسي اوانا بالرياري خنكان دنوت يا سونيان بودراوا ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لؤم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون نوح اش داستی بدروس کرنے کشتیا ہر جار ایک تخمیق لحاظ کی بلائی داتے دپرین غلطیاں پی دکړ نوح وتی اگر ایستہ ایوه غلطہ به ام دکن او براسی ایمش روجیک دیت غلطہ به ایوه بکین وخت چون ایوه غلطہ به ام دکن سوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزيه وی حل علیه عذاب مقیم جالده هاتود از زن چه سزايشي بوده كه كريسواي بکات باشان لقی ماده دو تاری سزايشي بردوامو مو همي شده بيت. اذا جاء امرنا وفرت النور قل نحمل فيها من كل زوجين زوجين اثنين و اهلك الا من سبق عليه القول و من آمن وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ امچه شئب بردوانبو حتا وقت بريار مانهاتو فرمان درسو بلن او بردنی بباور رکانو لتنور پر لآگر كوا او فواري کرد كا اوان نشانه دست بكرنی طول خداي يكبو او ساوت من اي نوح لهمون نيروميك دوان حلب گره لكشت يكد او مالو خيزاند جقل لواني كبر ياريان لسردراوا توشي توالببن بهوي بباو ريانو او نشل كراكبا وريان هناو شانيباسه كسيج بالروي بنوح نكردو لا قاليدان ابو جقل كسانيتشي كم نبيت وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نوحتي سوار بنو برونا ناو کشتی کوا بنایی خدا و یا رویشتنی و استانی. بگم من پروازگارم. زور لی خوش بو، زور ببازی یا. و هیا تجربیهم موج كالجبال و ابنه و في معزول يا بني اركم معنا ولا تكم مع الكافرين كشتيكش دي بردن بناو شبالي وقت سيادة نوح بانجي كردك كركي اوهان كباباوربو لشويني چي تبك دا جيري خواردبو پيوت رولا جيان لقل سواربو لقل باباوران دا مبا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهم الموج فَكَانَ مِنَ من المغرقين <تصفيق> وقيل يا أرض بلع ماكِ ويا سماء أقلي وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوى سعى الجهدِ وقيل بعدل للقوم الضارمين. باشن فرمان درا بزوي أو كتبار روبشة بنأخدة أي آسمان. توش با بزبیتو باران مبارینا. ایتر آوکر روچو فرمانیش بره چیو تواوی انجام در، کشت یکش لسرچه وی جودی وستاو لنگری گرتو وطرا دک دوری لبزای خداو تیاتون بو بره استم کاران. و نادانو حر فقال ربی این نبنی من اهلی و ان... وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين باشه وربون وزريانك نوح هاواري لخدا کردو جاوتي اي پر وردگارم كركم لخيزاني منبو بيقمان بيماني توش راستو كاتي خوي فرمود خيزاني تو رزگارن لتياتونو توش زاناترينو داد پر فرمان روايانيت قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين خداي قورش فرموي أي نوح براسي أو لخيزاني تون نبو تنك براسي أو کرداري تشاغ نبو كوابو داوائشتكم لي مكا كزانيار الدربارينية بيغمان من آموشگار دكم كاكاريك نكيت خود بخيط الرئيزي نفا قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين انجا نوحوتي أي پر براسي من پناد اگرم بطو كداوائش تيق بكم زانيارين پي نبيت خو اگر لهم خوش نبيتو بزايد پيم دانيت و اودت من ريزي خسارت من دانوا قيل يا نوح اهبط بسلام مننا وبركات عليك وعلى أمم من معك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعْهُمْ ذُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ او سأل لان خداي گورا ووترا اي نوح ورخوارا وو دابزا لكشتياكو لتشيائي جودی بودشتائي ببه ويو سلامتي للان اموا بركتي زورج لسر تو او كوملو خلقاني لقل خلکانه چی تریج دمود وادینو لناز نعمت بهره وریان باشان به هویلاری و ببه وریان وا سزاای بسوا یان توجد بید للاهن ای موا. من آباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا اصبر ان العاقبة للمتقين اي محمد او باساني بو من کردید لحوالنا دیارکانا كبو دنيرين نتودت زاني و نهوز و نتوکشت پیج جاء اما جا خو گرو بار براسي پاش روش بو خدا باريس كارانا کارانا عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون بلاي هو زعادش هودي برايان ماننار وتي أيخز مكانم خدا بپرسنو فرمان برداري أوبن هيچ خداه چيترتان جقللو جغلو اوه هيچ راستيكتان نية جغلد روح البستن يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني أ فلا تعقلون هدوتي أي خز مكانم من لسرمكارو بان جواز خداي كبا إوي الرادجيم كريو باداش تكتان لداواناكم كريو باداش تنها لسر أوزاته كبديه هناوم باشا أو أبيرناكنا أو جيرنابا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أي خزم كانم داوالي خوشبون لپر وردگار تان بکن پاشان بگرن و بولاي او اول آسمان و بارانی زوري پر بركت تان بو دبارينه هزو دسالات تان بو زياد دکاد زياد له هزو دسالاتي آساي خوتان رو ور مجرن لمباس واموشگاريانا لکاتيگ دا که همیشت تاوان بارن <تصفيق> قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وتيان أي هود بلغيشي زور روشند بو نهنا وانتابة عوى إيمة قناعة بكين كتوه پیغمبري خدايتو إيمة جواز لخدا كان إخوما ناهين بقصيتو إيمة إيمانو برواما نياب براستيتو إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون يمهي جنالين أولا بيت واد يارا هند لخدا كان من بخراب دستان لي وشان دويت هو دیم براز دی خدا دکم بشایتو، ای وش بشاید بن کبی جمان من باریم لوي، ای ودی کن و هاول با خدا. من دونی فکی دونی جمع، ثمله تضرون. جلال خدا خوتن بپرسرا و کانتانواف فیلو پلانم لیب کن هرهموتان، كوابو ورن هموتان کوب نوو نخ شبچی اشن بورانو بردنم. فأشان مولاتي شمدن إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم من <تصفيق> كبر حید جان لبرگ نیا جلوی بدست خداي قوّره و نبیت. بیگمان پروردگارم لسر برنامه و ری راست و درسته. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ زاقر ايوة جوين بوانا قرنوه پشت بكنا امبرناميه او بيقمان من پي امراجان او برنامو پي امخ خداي ييبا من دان يردرا و بوتانو پر وردقار ام اگر ملكزنبن ايوة لنا ودباتو هو زيشي تردخاتشويني ييوه ای ول ناتوانن هیچ جانیک باوبگینن براسی پروازگاری من بس رحموش تیک داد شودیرو بتوان آیا؟ ولما جا امرنا نجینهودو والذین آمنوا معه برحمت من و من عذاب غلیظ کاتیش فرمانی امهات کا هو زیادبو آوهو دو آوآنی بر واین هنابو لگل آودابون رزگارشمان کردن به هوی بازیولی بوده ی خومنو لس زای چی زور قرصوگرانی. و تلک عاد جحدو با ربهم وعصور رسوله و امر كل جبار مالید. بله آوهو زی عادبو به باور بنو ایمان یان نه لاشیان دال ل برنامه پی خداو شیان فرماني همو زوردار و سر سختو كوتن. کوتن. و اتبعو في هذه الدنيا لعنتو و يوم القيامة. ألا إن عاد كفر ربهم ألا بعد العاد قوم هود جهرلم جهاندان نفرین لکر آبونو دورون لباسی خدا لروجیکیا ما تشد هر نفرین لکر آدبنو اگر دربن کبیگمان هو زیاد بی باوربنو به وفا یان در بریبر هم بر پروتگاریان اگر دربن کدومی او بینرخیبو هو ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم عباد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. بوهوزي ثموديش صالح برئ من روانكر. وتي أي خز جره علی خدای ګورب کن جگلو ذاته هیڅ خدای چې ترتا نیه او برپای کردون لزوی دا او ویل کردون ک اودانی بکنو جا کو ابو دا ویل خوشبونی ل بکن باشن بګرن و بولایو فرمان کاری بجبهن څنګه براستی پروردګاری من زور نزیکو نزا ورګره لو کسانی لید پاره نه وو دا ویل خوشبونی ل ده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 باراستي پيش امباسانات تولانو ايمدا شويني هيوان من بويد ايا برگري او ماليدكيد كشوان اشتك بكوين كبابو بابيران من شويني كوتونو پرستيانن اما باراستي ل گمان داين لوئي كتو بانجي ايمداكي بولايو بد بينين لي قال يا قوم ارئيتم ان كن كنت على بينه من الرب واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير صالحوتي اي خزم مكان هوالم بدني اگر من نسريقو برنامج شي الراس ودروس بملان باروردكارمو وخيروتشاكو بزي خوي بي بخشي بملخويا ورحمتي تايبه شي بي بخشيوم باشد چی ارمتین بداتو لس زای خدا رزگارم دکاد اگر لفرمانی لابدمو پیامکیم بریکو توایین نجایند جعیوبم حلویستن جگل خسارت من دیبومن هیچ سودی چی ترم پن آجینن. و يا قوم هذه ناقه الله لكم آيه فادروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب قريب أي خزم مكانم أما وش كلا خدا وكرا وبمعجزه نشانه شيء تايباد لسرد صلاتي خوي وراثتي بقمبريت من جوازي لبهنن با لزبي خدا دا بلاوريت بنيازي خرابوا دستي بونبن أجناس زائجي نزيق دتان جريد فعقروها فقال في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب يكسر سريان بري جا صالحيش پيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دابو ماوي سيروش دو اي او ماو دياري كراوا تيادسنو اوش پيمانيك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 جكاتيك فرماني امحاتو بريار درا لاكاتي دياري كراوداو او الصالح اواني بروا ين هنا ابو لاغاريدار رزغارمان كردن بمهرباني وبزي خومان لسرشوري او روجو شبناماندن براسي فروردگارد هر خوي خاوني هيزو بالا دستا واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين جو هم اووانی گرت کتاوان و استمیان کردو فرمان برداری پروردگاریان نبون سرانجام همیان لشویناکانی خواندا کوتن بروی زویداو تیات چون لبر بیاندا کان لم یغنو فیها الا ان ثمودا کفروا ربهم الا بعدا لثمود وک اویک هر لشوینادا نبو بنوت چایدا نجیان اگر دارین بر آستی هوزی ثمود به بر رابون به پروژدگاریانو به وفادون بر آمپری، خدا درابو هوزی ثمودیش. ولقد جاء أن ترسلنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيث سوند با خدا، بگو من وف دشیر روان کرای اعمال لفریشت. هات نلای ابراهیم با مجذوا، مجذی بونی من دال کو، و تیان، صلایی خواد لبید. امیج ویی صلایی خدا لای وش. دوای بخار هات نیان رویش تو، جازوری پیانتو گرای وا، با گوشی جور که قالوا لا تخف إننا أرسلنا إلى قوم اللوط. جا كاتي إبراهيم بيني دستي بنابا، كاركاني بنا أسيدانو، لذلك خويدا لا ترسا اوانيش هستيان بيكردو وتيان، ما ترسا، براستي إمانير درابين بولاي قومكيل لوط. <تصفيق> وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب لو كات داخل زانكي يكسر بيكني جا خداي غور فرموي امش مشدماندا يا كاسحاق بيد بغشينو لدوي أويش يعقوب لا إسحاق ديت دات قالت يا ويلتا الد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب خزان إبراهيم ودي ويرو شرمزار زارخوم تور من دعلم دبيد من بيرمو أمش ميردكما بيرو بصلاة سوا براسي أمش شي قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فريشتا <تصفيق> كان وطيان آياء سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمة وبركاتي خداتان تان لسربيد أي خيزان أمال بيروزا بگو من خداي جورا وادکاتو تون ک همیشه اوزعت اسبازکر او خوانی بر زیود صلاتی فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاته البشرا يجادلنا في قوم لوط جکاتي کتر سکل دلی ابراهيم درتو هيمن بوو و مش دکشی بو هاتبو انجادستی کرباباز کردنو مجادله درباري قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب براست إبراهيم زور لسرخوا بآرام خمخوروا قرى ويبولي خدا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ فريشتا كان وطيان اي إبراهيم واز بهن اللوباسو تشيئا دلنيابة براستي پرورد فرماني داوو كار بوو بيقوماً سزايا چان بوهاتوا كنا غريتوا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطَنْسِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ دَرْعَا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم نصيب كاتيش شوف دي فرشتكاني امهاتنا ليلوت نارا حدوبيان زوردلتنغو سونكلشويتشن لاويشي بيكوتو لدلي خوي داوتي اما روجي شي وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وزاكشي ببسني حاتني أميوانانا ببلو بشرمانك شان بولي پشتریش کرد در آخره پکانی اندک کرد ام دیمن النعشری نبینی وویی ای خز ما کنم آوآنکته کان منو آوآن پاکو خائنن ورن لناو هوز داد چیتان بدلا بشه ویچی شرعی و روالتان مارب کم جال لخودا بترس نو شرم زارم مکن لناو دا آیا پیا ویچی جیرو مرتن تدانیا کل کاری ناروای آواز لوجیری بکات قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد لوتو تي خوزقه براستي هزيكم دبو لخوتان بو برامبرين ناپاککان تان يان پناهشي به هزم دزدکوتو درويشتم بوي تا طولة تان لبكم و تا بكم قالو يا لوتو انا رسل ربك لن يصلو إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ميو أنا كان وتيان أي لوت براسيه ما فريشتين توين او تاوان برانه هر چیز نکنه لات تاب توانن دست بکنه سر ايمو جاتو خاو خزاند لبش ی چی شوده دربكو بکو کس لئی وللا نکاتو او آور نداخته وا جگه ها و سرکد کلا ساره و بچود چون ک براستی او سزاایی ک توان برانی گرت هتوه اویش دگریتوه براستي کاتی سزاکشیان لبر بیان ده ایا بر بانی آمشون زیگ نیا؟ جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها و عليها حجارة من سجيل منضود جاكاتي فرماني اما بوتيا تونيان هات شارس وخيان من جهر و جور کردو بقروي سور وكراوي وكبرت تين لسر برباران من مَسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ هَمُو او بردانة دياري كراوبون لا لا ينبروردغارتوا كبدات بسر توقس هريتشدا ام كارساتو ام برد بارانش ونبيت زوردور بيت لاستام كارانو لا همو سردميدا كاتيك رودتشن لا تاوان كاريدا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بولاي خلشي مدينيش براو كسي خويا شعيب من بپیغمبراتي روانة کرت اهوي جوتي اي خزمكانم بندايتي خدا بكن هيك خدا يشي ترتان نيت جغلو روهاكم وكرج مكان لبيوانو تشاندا براسي من بتشاك دتان بينمو رزقو روزيتان باشو لخو شيدان بيغمان من, من دترسما گرل فرماني خدا درچن اي وتوشي سزا يروج ببن كگماروتان بداتو لي رزگار نبن ويا قومي اوفل مكيال والميزان بالقسطاس ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثو في الأرض مفسدين اي قومو خذ مكانم بعبي وانوتش شانتان تيرو توابتو بدات برورانان جامب دن شتو ماشي خلشي كم نرخ مكانو في اليان ليه مكانو خرابكاري مكان لزوي داو توبي خرابهم متشنان بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. اوهي خداي قورب بوتان دهيالي تولقى ازانزو حلالي کردوا بوتان اوه تشاكتر لزوري چه حرام اگر ايوه ايمان دار بن منشلوه پرسراو نيم برام بر ايوه بلکو حقو راستي تان قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل أو أن نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد خلقك واتيان أي شعيب آیا نیا جکت فرماند پیاده کات که ایما و هزبهن این پیران من پرستیانن یا خود لمالوس آمان من دا و آرزی خومن تیمان بیاد بیکینو براسیتو زور همنو خوان جیریت و دیاره گالتیان پیکردوآ یان قناعتیان باجیری ولسرخویبو سریان سرما ولواي کد دیه بید لدابونریتی باوبا پیران دربچت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 عليه توكلت و إليه شعيبتي شعيب قوم <تصفيق> أي قومو خزمکانم حوالم بدنه اگر من تان بینیو بوتان دركود كود کلسر برنامه چي ریکو روش نم للاين پروردگار موو هر للاين خوشي و رسقو روزي زوان و باشي داومته من جنامه ويت قد غيشتكتان لبكم کسی خوم وك ايوه نكم چي با ايوه بگه نم خوم لپیش دا ددم من هیچیم نمید، تنها تا اکساز زین بید، با جیرایی تو آن هم. رخص نیکارم، بدستی کزنیا، بدستی خدا نبید. پشتوبنام هربو بستو، هربولای عویج دگری قوم لا يجري منكم شقاقي أي يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قَوْمُ لوط منكم بِبَعِيدٍ أي قوم خزمانم ناكو چود جاية تان لقل من وتان لي لنكات أو آينو بيرو هنا نعمال لان خدا وبدروي بزانو جاو كات أوي توشي هوزي نوحو هودو صالحبو توشي ايواج ببئت خو هوزي لوت لتان وزور دور نيا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ان ربي رحيم ودود دا ویلی خوشبونی ژل لتاوان و خرابکاریو پاشان بګرن و ابولای خدا بګمان پروردګاری من زور به زيو مهربانه زور بسو هزو دلووانه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وَإِنَّ لَنَرَا كَفِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ خزماني نال بارو تيان اي شعيب امت تناغين لزور بيوباسان اي كتو ای مش براسید تو لناو خوامانده و دزانی نتوانید امهمو خلق کبکید اما تو باسید کید پیوستی به خو اگر خصم کنده نبوده بردباران مانده کردید و نبی تو هیز تو ناو دصلاتی کد هبید بسر قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم وراهكم ظهريا إن ربي بما تعملون محي شعيبتي أيهزو خزمانم آیا کەسو کارم بللا ئوەوه وان و دصلترلخدا لك تدا أزاتتان فرام مش کرد و جونادن بفرمانەکانی باستی پروردگارم ئاگادار بوي ئێوە أن جاامد ويا قوعملوا على مكتكم إي عام سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كذب وارتقبوا اني معكم رقيب ايهو زوخزمانم ايوه وكاري خوتان بكن چند تواناتان هيا من ايش كاري خوم نصر برنامه خوم انجام ددم لما دعا در دكويتو دزانن چه سزایبودتو سرشور دكات چهش دروزنه ايوه تاوريبن براسي منيش لغلتان دا تاوريب ولمما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مننا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتلين كاتجيش فرماني امهاد شعيبو اواني بروايان هنابو لقاليدا بهوي بزيو لطفي خومان رزقارمان کردنو دنگو نركي تياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جاهميان لشوين جيغي خوانداد تياتونو بطوك داهاتن لبر بيانده كأن لم يغنو فيها ألا بعدا لمدينك ما بعدت ثمود هر وقلوين جيابن أقدار بن دكم ديان لو بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ هر وقت فمود لو ولا موسى باياتنا وسلطان مبين سونديش بيت بگمان موسى پیغمبرمان نرد بچندها بلگو فرماني درستو هاوري لقل معجزه وشتي سرسر هنري اش إلى فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد بولاي فرعون دار دستي كتي خلقك شوين فرمان فرعون كوتن لكاتي تجدى ككارو فرمان فرعون هرجيز راستو درستو جيران النبو بل كوستم كاربو خوي بخداد دايا قلامو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبأس الورد المورود. للرجي قيامة اجدا فرعون بيش قوموش كوتاني دكويت. انجادان بات الناو اجري دو زخ. اي تان خراب او تناجور ويؤ. او شواني دسنا ناوي. واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه باس الرزق المرفود اوان لم نفرين ودنغ باسي خراب شو خرا للروج قيامه تجدا هردور يلا رحموا بزي خدا ذلك من أباء القرآن قصه عليك منها قائمة حصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ <تصفيق> او سا او پرستوانیان کل جایی خدا هاواریان لی دکردن، فریایی هیچشته چان نکوتن کاتک فرمانی پرویدگاری تو هات، هیچیان بو زیاد نکردن جلالتیات هن نبهد. و کَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمُ الشَّدِيدِ آبوش ویش تلا سن دنی پروازگاری تو کاته تلا دسیند لخال چی شارده هاته کن لحاله کدک یا خیوستم پیشبون براسی تلا زور بایشو به هزو تند. این فی ذالک ل آیت خاف عذاب الآخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود بغما لو بسرها تداني شانو بندو عمو جاري هيبو كسجلس زاروشي دواي بترسيد عو روشك كحال شي كرينوا. دكراو عو روشك همو اما دكراو هموان لبرتشاوان اند بنتيدا وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد رجيك أو خداي بدات كس سا دبنا كماليك بدبختو تار الرشب كماليكيش بخته ورو كامران فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق جعواني بدبختو تار الرشبون اولناو آقردان هناسا حلمجين و هناسا دانوان زور سختو دجوارا خاردين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بوهمي شجتيا إذا دمن نوى تاء أسماء كانوا الزبيه بيت كأويش بوه تاه تاء درس كرا واللقيام الداو مجر برد جارد ويست هي جورن كاري بيت. براسی پر وردگارت کار آیا بوہر شتیک بیوی وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَارِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجُدُودٍ ولا شي ككاميرا نو كراون أوله بهجدان بوه تا هتاي تيجاد من نوع هتا اسمانه كانوا زبيه بيت عويش كبوه تا هتاي درس كراول لقيا مدة مقر بروت جارد ويستي جوران كاري هبت أماش بخششة كا هرجيز كوتاي نايت. فلا تكفي مريت مما يعبدها أولاء. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإننا لم وفوهم نصيبهم غير منقوس جاهيج لغماندا مبلب چلوا بيسودي اوهي او بيبروايانا دي بارسنو شويني كوتون اوهي دي پرسن هيج نيا جگو ويني اوانا بيت کباو باپيرانيان پیشتر ديان پرست ويغمان من اما بترو توایی بیکمک کری پداش دی کارو کرده و اند دنیوا. ولقد آتين موس الكتاب فختر ف فيه ولو لا كلمه سبقت من الرّبّ كل قضي بينهم و إنّهم لفي شكّ منهم قريب. سو اند با اما برنامه من با موسا بخشی که چی جای وازی تلاد جالب اراون ابواياك خداي توب الريال داود داد جايان دو بخات هر ايست داد جاي دا كردنو طول لهذا صندن او باب الرويانه هر لا گوماندن ليو خلصيش توشي گوماندكن وان ان كل لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير براستی همو او و انا پروردگار کرده و كرده وكاني ان بتواويده داتهو بيګو منو ذاته زوره غادار بهوي اوان انجامي ددنوديكن بستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير اي محمد کوابو چون فرمانه پیدراوه هروا براستو بريشي فرمانه كان بتجيبه هنا ارواها او کساناش لکل تو دانو قراونته بولای خدا تو نکن لسنوری فرمانی خدا در بچن چونکه براستی زور بنای بو کردوانی کدی دون الله من اولياء ثم لا تنصرون نكن ميلي دلتان لقراوان كسيج خدا طرفين نهار من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذائرين. نيجيش بتساقي أن لهردو سري الروجوا كني ورو عسرو لسيكاتكي كتكي شويجدا كمغرب وعشاو بيانيا نزيكن لا أمسرو أو سري الروجوا براستي كردو تساق <تصفيق> كان كردار خراب كان لا دبنو كان اوه آموشگاری و بیر خراویا بو اوانی یادی خدا دکن. وَاسْبِرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ خوشت بگره و با آرام با، چون که خدای گوره پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ جا اوه بولن و خلچی زمانی پیش اودا کسانی جیرو دیندار نبو که برگریان لخراپو تاوان بکردایا لزویدا مگر کمیگ نبید لوانه ای که رزگار کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا در چونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو ناشرینیان چون ریزی تاوان بارانو خراپکارانوان وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقدا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أن جهنم من الجنة والناس أجمعين خو اگر پر وردقارد بوستايا اوهمو خلچيدا كربا خمو كومل بلان بردوام جو خلقت جاواز لنيواني يكتر دا لآينو برنامو دا مگر اوی بزهی پروردگارد گرتی بیتیوه. هر بو اومبستش خدای گورد درستی کردون و حتا بشه ویگ درستی کردون بتوانن احزادی بیرو باور رو با چونیان هبید. اینجا ریگه راستیان پیبله تو بایان رون بکا توو بر یاری پروردگاری تو درچ و توو بوا کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن. وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِضَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ أي محمد هموا نشد بود جارين ولا روكوا هوالي لي بيغمبران او ايكا دل اي توي بي داب مزرينينو دل دلیاشبا کلم حوالانه حق و راست بو هاتو بودر کرایو ار وها اموشगारी برخصنوی باشی ته بو ایماندارن وا قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم ان عاملون ایمان نه نون یازن و فرمان برداریتونه بن و لشوینی خوطان ده کاری خوطان بکنو براستی ایمش همیشه خریق دبینو کاری خومندکین و انتظرو انا منتظرون بردوامیش چاوری در انزامی کاری هر دوله بکنو ایمش براستی چاوری ولله غیب السماوات والار و الیه یرجع الامر کلوه وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغا في النعم هر تعملون. هربوا خداي النهياني والناتيار كاني آس كانوا زوي هم فرمانيش فرمان يش هربوا لي أو زات الدقر توا دي كوابو أو ببرزتو تنها هر جيز خداي پروردگار به آغاني اللوي كأي وديكنو انجامي ددن